وَأَلَّا يَجْعَلَ مِنَّا وَلَا بَيْنَا وَلَا حَوْلَنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُومًا اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم ارزخنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لو أنت مثلا معاك فلوس كتيرة وعيز تنفقيها في سبيل الله وتتألف الناس بمالك علشان يبقوا على صراط الله المستقيم أكيد مهما كان معك من فلوس مش هتكفي لكن في حاجة في ديننا أعظم شأن وأكثر ربحا ومن غير ما تتكلفي إنفاق كل مالك روى البزار وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ابتسامة منك جميلة أدبك سلوكياتك اللي بتظهر حسن أخلاقك تقدري بيها تكسب أكتر وتربحي أكثر في طريقك لربنا. أيوة دنا دين الأخلاق دنا أعظم الطاعات في حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال البر حسن الخلق. أيوة التميز الحقيقي بين المسلمين هو التميز في الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خياركم أحسنكم أخلاق ركحان الموازين حيبقى يوم الإيامة بحسن الخلق ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن دي النبي يقول إن أعظم أسباب دخول الجنة هي حسن الخلق فالحديث عند الترمزي وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق دن بيقول إن رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة هتبقى جيزة أكثر الناس تميزا في حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمزي وصححه الألباني إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا فتعالي يا أختاه نقولها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها اللهم كما أحسنت خلقنا فاللهم أحسن خلقنا طب يا ترى إيه هي أبرز أخلاق الأخت الملتزمة ايه هي ابرز الصفات اللي لازم تتحلى بيها الاخت المسلمة في رأيي واعتقادي هما صفتان الصفة الاولى الحياء ودي اتكلمنا عليها في محاضرة اختاه اين انت منه والصفة الثانية التي سوف نتكلم عنها اليوم صفة الانكسار صفة التواضع صفة الخضوع والذل لله رب العالمين عايز في البداية ناخد النية ونعرف مدى فضل الملتزم الذي من صفته والذي يتحلى بهذه الصفة العظيمة الجليلة أول شيء عايزة تعرفي انت ملتزمة التزام حقيقي ولا لا؟ عايزة تعرفي أنت بجد محققة لمعاني العبودية لله ولا لا؟ رقم واحد علامة التزامك في مدى انكسارك الله جل وعلا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الذل والانكسار أحد أركان العبودية العلماء لما قالوا العبودية قالوا الحب التام والذل التام على سبيل الإجلال والتعظيم لله رب العالمين لما تحب ربنا أوي أوي ولما تخضعي لي وتنكسري لي وتذلي بين يديه على الوجه الذي يرضيه إبقى أنت حققت معنى العبودية اللي اتخلقت من أجله فعلامة دينك علامة التزامك صفاتك يا أيتها المؤمنة الصالحة لابد أن تكون التواضع والذل والانكسار قال منصور بن عمار أحسن لباس العبد أفضل ما يكتسي به العبد يعني من الصفات ومن الأخلاق التواضع والانكسار أنت لما تبقي كده غلبانة ضعيفة متواضعة ذليلة لله منكسرة لله تب بجد ملتزم التزام حقيقي لانك عرفة انت ايه انت اما لله رب العالمين انت امرأة عزك في ذلك قوتك في ضعفك انت مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصام قرأت احدى الدراسات الحديثة أعدتها إحدى أساتذة علم النفس طبيبة تدعى دكتورة ليزا كيرلي ذكرت أن المرأة المترددة المستخدمة لكلمات تعني كلمات أخرى اللي ممكن تبقى بتتلاجلك شوية وهي بتعبر عن المعاني اللي هي عايزة توصلها والتي تتراجع عن آرائها في بعض الأحيان هي أكثر إقناعاً للرجل من تلك التي تظهر الثقة في نفسها وهذه الدراسة قالت أن ضعف المرأة يجذب الرجل وأن خجلها يضاعف جمالها ويضاعف تأثيرها عليه هي دي الفطرة المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصام أولنية علامة التزامك في مدى انكسارك تاني نية شوفي أخطر مشكلة إيمانية ممكن تكون مسببة ليكي قطع الطريق إلى الله ممكن تكون مسببة الطبع على قلبك مخليك الغيت النهاردة بعيدة وشردة حيرانة وتخليك متذبذبة ومش عارفة سكتك صح أعظم مشكلة إيمانية هي آفة الكبر ربنا قال سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الغفلة واعراضك عن شرع رب العالمين يورثك ذرة الكبر الخطيرة ولو دخلت ذرة الكبر في قلبك تعيش حيرانا في الارض لا تهتدي الى سبيل الله سأصرف عن اياتي حتى لو ربنا اقام عليك الحجة بدل المرة الف وتشوفي نظر من نظر ربنا سبحانه وتعالى ما تأصرش في قلبك سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مهما أعدت من هنا للصبح أقول لك يا أختاه بالله عليك الحقي نفسك بادري قبل أن تغادري الأيام دلوقتي معدودات الحقي التزم بجد الحقي اعملي رصيد عند رب العالمين وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرجد السكه. والله السكة هي ابعيدي بقى عن قيلة وقال لا تلتفتي ما تبصش ملوي مين سكتك عرفها عرف اللي يرضيه عرفة ازاي تتقرب إليه ليه متقلة نفسك ليه رجلك تئيلة في الطريق ويرى سبيل الرشد لا يتخذه سبيل ويرى سبيل الغي وتبقى عرفة ان الكلام ده غلط وإنك مطالبة بمعاني أنت لغاية النهاردة مقصرة فيها من معاني القرار في البيت من معاني تحقيق الحياء بحق من معنى الذل والانكسار اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة وإن سبيل الغي يتخذوه سبيلا الكبر أصله مظنة اللعنة كان سفيان بن عيين يقول من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة لو واحد بيعفى ذنوب الشهوات من النظر المحرم ومن الاختلاط المحرم ومن ومن فرج له التوبة فإن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عصى مشتهيا فغفر الله له أما إذا كانت معصيته من كبر فخش عليه اللعنة فإن إبليس عصى مستكبرا فلوع النهاردة عندك المتكبرة بمستواها الاجتماعي بمركز والدها بمستواها المادي باللي هي عايشه فيه بسيارتها اللي هي اخر موديل بانها بنت مين في مصر النهاردة في المتكبرة بجمالها في اللي بتتباهى بلبسها اللي من ارقى بيوت الازياء اه ان الله جميل يحب الجمال و الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمتها على عبده بس الكلام ده ما يبقاش في قلبي الخوف إنه يبقى لي تأثير في القلب ويورث الكبر بطر الحق وغمط الناس الكلام ده خطر قوي والله وعشان ربنا يحفظك من الآفة دي لازم تتعلمي معايا النهاردة درس الانكسار والذل والتواضع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين من أهل النار أخص صفتهم إيه الكبر والجبروت وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي يا أختاه إذا أردت أن يحفظك الله من آفة الكبر الخطيرة فتعلمي اليوم كيف تذلين لله وكيف تخفض الجناح للمؤمنين والمؤمنات النية الثالثة ألا تحب يا أختاه أن تكوني على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عبد بن حميد في المنتخب من المسند وصحاه الألباني عن أبي سعيد الخدري أنه قال أحب المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وحيبقى واجب عملي علينا إن الدعاء ده يبقى على السن كتير اللهم أحيني مسكينا يا رب خليني غلبان فقير إليك حتى ولو كانت الدنيا في إيدي بس أنا حاسس بذلي وخضوعي حاسس أنا مين اللهم أحيني مسكينا وأورثني السكينة والطمأنينة ورحت البال شوفي المعنى في من المسكنة والسكينة والسكن كل ده في المادة دي إن الواحد يبقى ساكن وفي سكن ومسكين وفي سكينة وطمأنينة كل ده اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة وحشرني في زمرة المساكين وروى الإمام أحمد في مصنجه وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع خذوا بلك من الوصايا دي لأنها مهمة جدا على الطريق رقم واحد أوصاني بحب المساكين وأن أدنوا منهم اتنين أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي يعني في أمر الدنيا عشان الدنيا ما تخشش القلب الواحد لما ينكسر ويشوف اللي اقل منه في المستوى الاجتماعي والمادي ويختلط بيه ويرى اثر نعمة ربنا عليه يعرف قدي ايه ربنا سبحانه وتعالى ممتن عليه بنعم فيستحي ويحب ربنا شوفي ربنا اصطفاك بنعم قدي إيه وبعد كده تخلفي امره وبعد كده تبقي كسولة في الطريق وبعد كده همتك تدنه ازاي إنما لما تحس بالنعمة وتنظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظري إلى من هي فوقك تعرفي نعمة الله وإلا تزدري نعمة الله رقم ثلاثة وأن أصل رحمي وإن جفاني لأن بعمل ربنا مش بعمل الخلق حتى وإن كان هذا الإنسان أو تلك المرأة حتى ولو كانت فلانة دي آذتني في شيء وهي من رحمي أصل رحمي وإن جفاني وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أيوا ما إحنا في أشياء كده بتبقى وقود الإيمان وإحنا دائما نقول في بنزين لازم تحط منه في الطريق إلى الله فأنت ضعيفة لسا بنقول مخلوق ضعيف يرحم القوة والحول من مين ممن نستمدها من الله فبالتالي لا حول ولا قوة إلا بالله تتبرأ من حولك وقوتك وتركني على ربك وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وأن أتكلم بمر الحق أقول الحق ولو كان مر ولو كان الناس حتقول أنت متشددة أنت متطرفة أنت محبكها حبتين ليه كده وإن كنت هسمع ردود فعل سيئة ومر على قلبي لكن أتكلم بمر الحق ستة وألا تأخذني بالله لو لائم وأصدع بالحق وما خافش من حد من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مأونة الناس سبعة وألا أسأل الناس شيئا تبقى عزيزة مهما كان احتياجك لا تسأل الناس شيئا ألا تحبي أن تكوني على هدي الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله المكرمين الله سبحانه وتعالى قال في شأن نبي الله زكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إذن صفة الخشوع هذه صفة لين القلب ورقته وهي صفة الخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى هذه صفات الأنبياء هذه صفات المرسلين ألا تحب أن تحشر معهم وأن تكوني معهم فمن أحب أحدا حشر معه وكان معه المرء مع من أحب ومن صفة الإنسان الذي يدعي المحبة أن يكون موافقا لمحبوبه يعني لو أنت بجد تريد أن تكون هكذا في زمرة هؤلاء الصالحين ينبغي أن تتحل بصفاتهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين النية الخامسة مش عايزة قلبك يرئ مش عايزة قلبك مش عايزة تعلج نفسك من قسوة القلب وتطهري قلبك من أثر الذنوب والمعاصي والله ده كله يحصل لو تعلمت ازاي تخفضي جناحك للمؤمنات تتعلم ازاي تتوضعي تتعلم ازاي تذلي وتنكسري وتخشعي لله سبحانه وتعالى كان ابن رجب الحنبلي في كتابه الذل والانكسار للعزيز الجبار يقول اذا خشع القلب تابعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء ويقول أن أصل الخشوع في الخضوع والانكسار وفي حرقة القلب أيها تتعلق من المشاكل دي كلها لو بجد صرت هكذا منكسرة ذليلة خاضعة لله سبحانه وتعالى النية الستة مش عايزة ربنا يغفر لك ذنوبك ويعظم أجرك عنده سبحانه وتعالى لما وصف الله جل وعلا صفة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عد منهم صفة الخشوع والخضوع هذه فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إذا إذا تحليت بهذه الصفة فأنت على رجاء المغفرة وأن يعظم رصيدك من الحسنات عند رب العالمين النية السابعة ادخلي على ربك من أعظم الأبواب إذا كنت حس إن أبواب ربنا قدامك مأفولة فالجأي لباب الذل والانكسار هتلاقي الباب الأعظم وقليل من هم واقفون عليه هتشوفي أثر الانكسار ده أدي إيه هيورثك إن شاء الله محبة ربك ابن القيم له كلام ماتع جدا في مدارج السالكين عن هذا المعنى يقول ايه يقول فإن هذه الكسرة لما بتنكسر كده لله فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه الواحد كل ما ينكسر أكثر كل ما هو يحب ربنا أكثر يقول ويحكى عن بعض العارفين أنه قال دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام كل ما روح في سكة الصدقة ألاقي ناس ما شاء الله أحسن مني أدخل في سكة التهجد وكثرة النوافل ألاقي ناس قد كده بتعمل أحسن مني أقرأ قرآن أعمل أعمال بر وجدت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه دقاء رباب تدخلي بي على ربنا وإذا هو أوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه الله المعنى جميل والجيزة عظيم قوي يعني الواحد لو انكسر قوي المسافات تبقى بسيطة ويبقى انت خطيطي خطوات كبيرة في طريق لربنا سبحانه وتعالى يدوبك تحطي رجلك على عثبة باب الظل والانكسار تجدي نفسك بين يدي الله رب العالمين لذلك يقول ابن القيم وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية وإحنا اتفقنا العبودية الذل التام والحب التام يعني لو أنت دخلت على ربنا من سكت الذل والانكسار حيورثك المحبة يبقى حققت الركنين مقام العبودية الأعظم هو ده النية الثامنة عايزة تقربي ربنا بأعظم عبادة بعد أداء الفرود عليك بالتواضع والذل والانكسار في الحلية قالت أمنا عيشة إنكم تدعون أفضل العبادة أنت سيب أعظم عبادة أنت مش ياخد بالك أنت دخلة من أبواب كتير وعادة تقولي طب نعمل دي طب نعمل دي طب نعمل دي سيب أعظم وأفضل عبادة أفضل العبادة التواضع يقول ابن القيم في المدارج وقال بعض العارفين لا طريق أقرب إلى الله من العبودية تمام؟ اتفقنا؟ يعني من سكة الحب والذل ولا حجاب أغلظ من الدعوة أن أنت تعيش الدور أن أنت توهمي نفسك بالالتزام وانت مش ملتزمة بالمعنى الحقيقي أن أنت تظهري معاني التزام مش في قلبك ولا حجاب أغلظ من الدعوة ولا ينفع مع الاعجاب والكبر عمل واجتيادة أطعي نفسك في العبادة وانت مليان الأفادي وانت معجب بنفسك إعجاب كل ذي رأي برأيه ومعجبة بأعمالك معجبة بنفسك وحس أن انت ليك مزية تختلف عن الناس ما ينفعش ولو عملت الأعمال الفذة الكبيرة لا ينفع مع الإعجاب والكبر ذرة الكبر زي ما لك تدخل قلبك تضيع عملك واكتهادك يقول ولا يضر مع الذل والافتقار بطاله عارفة لو انت ذليلة ومنكسرة وأعمالك على قدك لا يضر ابن القيم رحمة عقب على كلام هذا الرجل فقال يعني بعد فعل الفرائض آه ما يضرش لو انت بتقومي بالفرائد الأساسية بواجباتك الأساسية من صلوات ومن دعوة إلى الله ومن بر ومن ومن الواجبات بتقومي بيها وبعد كده تيجي نبص في النوافل بتاعتك نلاقيها يعني على قدك لكن ربنا من عليك بهذا النعيم بأنك تكوني منكسرة بمعنى كلمة الانكسار ومفتقرة إلى الله على الوجه الذي يرضيه يبقى أنت حصلت أعظم أعظم رصيد وأعظم نعمة وحصلتي باب الله الأعظم باب الذل والانكسار تسع نين الطير تطيري ربنا أهو الله تطيري والله ابن القيم يسميها كده يسمي الطريق اللي الواحد يسلكه من جهة الذل والانكسار بيقول كانوا يسمونه هكذا بيسموا طريق الطير شوف الكلام لو انت عايز الطير لربنا عايز تبقي من السابقات بالخيرات عايز تجري في الطريق لربنا عليك بالذل والانكسار يقول إن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق المحبة فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذا الطريق الباب ده ما بيتفتحش إلا لدول المنكسرين دول وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من المحبة آه لو دخلتي من سكت الذكر لو دخلتي من سكت الصدقة لو دخلتي من سكت كذا وكذا من أبواب الطاعات آه هتفتح لك شيء من معاني المحبة لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار واصدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم بحيث يشاهدها دايما انت حاسة كده يشاهدها ضيعة يشاهدها بعين التفريط والعجز والذنب والخطيئة بيقول اللي يتفتح له من السكة دي بالإحساس ده نوع آخر وفتح آخر والسالك بهذه الطريق غريب في الناس مش أي حد يوصل للمرحلة دي ويوصل للمقام ده هم في واد وهو في واد وهي تسمى طريق الطير يسبق النائم فيها على فراشه السعاة ممكن يبقى غلبان نايم وهو لم أطع نفسه في قيام ليل ولا في صيام نهار ولا ولا والتاني قعد بيسعى بس ما في قلبه من الذل والانكسار مخلي فوق يسبق النائم فيها على فراشه السعاء فيصبح وقد قطع الطريق وسبق الركب بينما هو يحدثك وإذا به قد سبق الطرف تبقى أختك دي المنكسرة الذليلة لله سبحانه وتعالى تبقى جنبك وفي مرحلة من المراحل انت ماشية جنبيها وماشيين في الطريق مرة واحدة تبصت لقيها مش شايفاها كأنها ماشية على الصراط كده في لمح البصر بقت في الجنة وفات السعاه ما فاتهم قال والله المستعان خير الغافرين ان هي العشرة عايز ربنا يحفظك من الفتن عايز ربنا يحفظك من الانتكاس عايز ربنا يحفظك من الفطور من أثار رواسب الجاهلية كل ده يحصل لو بقيت في معيط ربنا تمام؟ في الحلية قال عمران القصير قال موسى عليه السلام يا رب أين أبغيك؟ ألاقيك فين يا رب؟ قال بغني عند المنكسرة قلوبهم فإني أدنوا منهم كل يوم باعة ولولا ذلك لتهدموا يعني هم قريبين قوي قوي قوي من ربنا والقلوب ما تستحملش الأربدة أنا عند المنكسرة قلوبهم وفي الحلية أيضا هذا الأثر الإسرائيلي الذي يستأنس به على قانون الإسرائيليات كما ذكرنا في غير هذا الموضع قال وهب بن منبه قال داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلهي أين أجدك إذا طلبتك قال عند المنكسرة قلوبهم من مخافتي عشان كده قالوا انه في الحديث عبدي مريضته فلم تعودني قالوا انه في حالة المريض بالذات قال اما انك لو عدته لوجدتني عنده عشان المريض منكسر القلب عشان كده شرعت لنا عيادة المرضى عشان نروح ونقعد كمان عند رأسه وندعو له ونرقيه ونستحسه على حسن الظن بالله ونرد قلبه عن ربنا سبحانه وتعالى كل المعاني دي لو وجدتني عنده حدواشر عايزه تتنزل عليك رحمة ربنا وتعيشي زي ما ابن القيم بيقول والعبد بين لطفه وعطفه ما بين لطف ربنا وما بين عطف ربنا عايزة تحس بالمعنى الجميل ده يا أختاه انكسري لله تواضعي في تعاملك مع الناس أكثر قال ابن الجوزي تضاعف ما استطعت كل ما تزيد الجرعة دي عندك تضاعف ما استطعت تكلفي الانكسار والذل فإن اللطف مع الضعف أكثر لما تبقي أكثر انكسار يبقى لطف ربك بيك ورحمته عليك أكثر أخيرا يبقى كده خدنا 12 نية ما تحبيش أنك تبقي عالية القدر أن ربنا يعزك ويرفع قدرك مش عايزة توصلي للمرحلة دي ربنا يعزك ويرفع قدرك في الناس اختاه انكسري لله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم وما توضع أحد لله إلا رفعه الله طب جميل يبقى أكيد بعد ما سمعت ال 12 نية دول انت عايز الجوائز العظيمة دي لكن المشكلة ان عندنا مفاهيم من الصح في الموضوع ده يعني يمكن لما قولك انكسري لله يا أختاه الكل دلوقتي حيقول لي ماشي لكن في التطبيق بيحصل حاجات من الصح لو انت منكسرة لله وذليلة إلى الله يبقى حتقهري هواكي اللي في غير طاعة الله يبقى مش هتجدي في صدرك اعتراض على أي قدر من أقدار ربنا عليك يبقى مش هتجدلي في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يبقى لما تتعلمي حتزيدي قرب وخشوع مش جدل ومراء ورؤية نفس يبقى لما ربنا هيصطفيك بطاعات هتزيد خشوع وافتقار وحتستشعر المنة والفضل اللي انت متأكدة انك ما تستحقهوش لما ربنا هيمن عليك بباب خير وطاعة هتحس بحقارة نفسك وهتحس مش انت اللي تتحمل المسئولية دي فحتنكسر اكثر لله وحتعرفي أنك بالله يعني ربنا لو أراد حتبقي من غير كده أنت ما تسويش المعاني دي حيبقى فيه خضوع لله أكثر امتثال لجميع أوامر ربنا واكتنابنا وهي دمعتك حتبقى على طول من خشيته سبحانه وتعالى إيديك مرفوعة للسماء تضرعا حتبقي دايما على المعنى ده ترجين رضاه وتخافين غضبه دايما حتبقي فكرة ذنوبك وذنبك بيكسرك لما تذكر الله في خلوه تفيض عيناك وتطيل السجود بين يدي ربك حتلح في الدعاء هو ده هو ده معنى الانكسار لله لكن كونك تفهم الانكسار بأنه لحظات بتبكي فيها أحياناً أو تخشع فيها أحياناً يا أختها عايز هنا أقول حاجة مهمة أويه نفرق ما بين انكسار المؤمنين وانكسار المنافقين. إيه ده هو المنافقين بينكسروا؟ آه ابن القيم في كتاب الروح بيفرق ما بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق. فيقول إن خشوع الإيمان هو خشوع القلب. بيحصل لك لكي بقى؟ قلبك خاشع معظم لله. عندك إجلال وهيبة وتوقير وحياء لله فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة إيه الأسباب؟ الوجل الحب الحياء شهود نعم ربنا عليك إحساسك بجنيتك في حق ربنا فيخشع القلب ويتبعه خشوع الجوارح ده خشوع المؤمنين إنما المنافقين فيبدو على الجوارح تصنعا تبقى ظاهرة على الوحدة إنها بتبكي وإنها منكسرة وإنها لكن تكلفا وتصنعا أما القلب فغير خاشع كان بعض الصحابة يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق فقيل له وما خشوع النفاق قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع الخاشع لله ابن القيم بيقول عبد قد خمدت نيران شهواته يبقى تخلص من شهوات نفسه الدنيا طلعت من قلبه وسكن دخانها عن صدره طهر قلبه من الشهوات شال من قلبه الحاجات اللي بتقطع بينه بالربنا شال الرواسب بتاعة الجاهلية طهر قلبه فانجل الصدر واشرق فيه نور العظمة فماتت شهوات النفس ماتت بايه بالخوف من ربنا بتوقير ربنا وخمدت الجوارح فتجدين صاحبة التواضع والانكسار مطمئنة ساكنة هو ده المعنى المخبتة يعني ايه كلمة المخبتة الاخبات ده معناه في اللغة الخبت من الارض مطمئن فاستنقع فيه الماء المنخفض فلما تنزل المية المية تستقر فيها فكذلك القلب المخبت خشع واطمئن فلما تنزل أنوار الهداية تستقر فيه ألي بقى اسمع الكلام الذهب ده عشان هناخد منه واجبات عملية مهمة بيقول وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالا وذلا وانكسارا بين يديه سجد لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه سجود قلب مش مهم سجود الجوارح بس القلب ساجد القلب خاشع القلب منكسر فتحسي دايما بالإحساس ده جواكي في حاجة كده مكسورة فعشان كده عارفة لما تقولي أذكار كتير كتير كتير عارفة لما تستغفري كتير كتير عارفة لما تلاقي نفسك عملتي أعمال كبيرة قوي فتبقى لها أثر كده تحس كإني شيء اتشال من عن صدرك هو ده هو ده اللي احنا عايزين نوصل له قال أما القلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبري يبقى الواحد مهما نزلت عليه في وضاط الرحمة ما فيش لما يتهز برضه يتهز وهو القصوى دي في القلب والحجر ده جاثم على القلب عشان كده لا يستقر فيه الإيمان أما التماوت والدعاء بقى الخشوع الظاهري والكلام ده أما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا ومراءا فالنفس في الباطن شاب طرية ذات شهوات النفس من جوه أعدى عايزة دنيا عايزة يبقى عندك بيت شكله كده عايزة تركبي كده عايزة يبقى معاك فلوس عايزة يبقى معاك مال أكتر من اللي معاك دلوقتي وتتعالي وتبقي أحسن من فلانة صحبتك وتتجوزي فلان أحسن من علانية اللي اتجاوزت كذا عايزة عايزة عايزة عايزة الناس تقول عليك هكذا القلب مليان شهوات فبيقول ابن القيم عامل بالظبط كده زي حية أو أسد رابط مستني الفريسة فتيجي تنزل أنوار الهداية تذهب في طريق آخر. ولا تستقر في القلب. فهمنا؟ خدنا أول حاجة النيات. تاني حاجة عايزين نفهم يعني إيه انكسار وذل لله. وعايزين نعرف يعني إيه خفض الجناح للمسلمات. فهمنا يعني إيه انكسار لله. ومظاهر الانكسار ده لله. طب التواضع للناس حتلاقي خلل كبير جدا في واقع الأخوات. في فهم معنى التواضع ده هنعمل ضرب لأمثلة واقعية وهنختص حاجتين أول حاجة التواضع للزوج وثاني حاجة التواضع للوالدين علشان نتعلم إزاي نتواضع للناس عايزين نصحح مفاهيم كتيرة مختلطة عليك يعني إحنا عملنا استبيان وسألناكم بعض الأسئلة علشان نصحح المفاهيم في ناس قالت أنا بحس إنه سهل إن أنا أنكسر لأمي وولدي لكن الزوج ده يبقى نقر ونقير إزاي يعني أعديله مرة في التانية ممكن في العصبية أرد عليه وهو حاسبني جارية طبعا الموضوع ما ينفعش كده خالص تعالي نسأل السؤال وتعالي نشوف إجابات الناس وناخد منها الوصفة الصحيحة عشان نتعلم المعنى ده عشان يبقى طلعنا بواجبات عملية ونصحح عملي المفاهيم الخاطئة عندنا احنا سألنا السؤال هل مفهوم ان المرأة لا تظهر ضعفها حتى ما يتفرعنش عليها زوجها المفهوم ده صح ولا غلط ناس قالت ده طبع لو موجود موجود ولو مش موجود يبقى صعب تغييره هي كده يعني هي متعلمة أو متنشأة في بيت أو هي طبيعة شخصيتها إنها ما بتسكتش واللي هيقول لها كلمة هترد عليه عشرة ولو فتح بقه والكلام ده ده طبعا في بنت بقى طالعة من الأول خلص منكسرة وغلبانة هي بقى وشأنها فلو موجود يبقى ماشي لو مش موجود يبقى صعب قوي قوي تغييره أنا أقول لك يلي بتقولي كده آه طبعا التعامل مع الشخصيات بيختلف لكن مش معنى كده إنك ما تقدريش تغيري من نفسك التغيير يبدأ دائما من حكتين من التصديق القلبي والقناعة العقلية طب وانت التزمت ازاي؟ ما هو ف... احنا طلعنا في بيوت مش ملتزمة مش فاهمين معاني الدين صح اتغيرتي وآثرتي الحجاب الشرعي ورفقة الصالحات وآثرتي المصحف على الأغاني وآثرتي طريق الالتزام على طريق الشهوات ليه؟ بيحصل حاجتين تصديق قلبي وقناعة عقلي ده اللي بيحصل لما الإيمان يباشر القلوب فلو آمنتي بإني ليكي رب هو القائل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانطات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن بص المعنى أنا دايما بقوله أصل أنت مش فهما ربنا يقول فإن أطعناكم بكلم الرجال فلا تبغوا عليهن سبيل إن الله كان عليا كبيرا لك رب هو اللي حينتقم لك لو ظلمت بيقول إن الله كان عليه هو مش جوزك بيتعالى عليك مش جوزك بيتكبر عليك مش زوجك بيظهر جبروته عشان أنت الضعيفة وهو القوي لا, لا لا لا لك رب هو سبحانه وتعالى الذي سيكون وليك فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا مين بقى اللي هيتعرض له الله اللي هو وصفه إيه الكبير اللي ما فيش أعلى منه وما فيش أكبر منه فلو تكبر ولو تعالى يبقى حكمه عند ربنا ده أنا كنت بقول الآية دي ترعب أي راجل لا يا عم نبقاش كده وما نتعرضش للمشاكل دي آه يبقى عندك يقين بالمعنى ده مش المعنى بقى أصلا ضعيفة وأنا حاخد فوق دماغي طالما أنا حمشي بقى بالسكة دي ولو انكسرت وعملت يبقى هو هيتفرعن علي البعض أكد ان المعنى طبعا صح بتقول انا لو توضعت حيتسلط علي وحينسف شخصيتي وحيحولني لجري عنده يستمتع بيها ولا حوار ولا منقشة وده طبعا حيفقدني انسانيتي وآدميتي الناس قالت انا بصراحة مش قادر اطبق موضوع كوني له اما يكن لك عبدا لازم يبقى فيه منقشة وبرضو القوامة ليه أنا أقول لك طبعا لازم تبقى فيه شورة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أمهات المؤمنين ولما أشارت عليه أمه سلمة في قصة الحديبية بحسن المشورة أخذ بقولها النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جراء قولها السديد خير المسلمين كبير يبقى آه في شورة مع احترام مبدأ القوامة يبقى طبعا لازم الراجل يقدر المعاني دي لكن ثقي إن انكسارك لن يعود عليك إلا بالخير النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المؤمنات من أهل الجنة كما رأى الطبراني في الكبير وحسن الألباني قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العود التي إذا ظلمت أهو يعني علشان المعنى ما يتصرفش إلى نفسك غلط النبي بيقول أنت لو تظلمت فقلتي هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا ما نمشي لغاية ما ترضى على أن هو الغلطان يبقى أنت حصلت حصلتي حصلت الجنة النساؤكم من أهل الجنة طب تدخل الجنة من السكة دي بكلمة طيبة تقوليها وفيها مجهد لنفسك لكن بس لو يقين عندك بصدق خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنتهي القصة فهمتي المعنى؟ في ناس قالت إنها شايفة إن قوة المرأة في ضعفها بس مش قادرة تنفذ المعنى ده فبتقول أنا بجاهد نفسي وأنا أقول لها ربنا يكرمك والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحصنين أيوة وهو إحنا مش هنتغير من غير مجاهدة لأنفسنا أيوة لو أنت حطيت المعنى قدامك وبدأت تصححي الموضوع مرة وراء مرة يبقى حتتعلم الخلق العظيم ده ناس قالت أنا من النساء اللي بتشوف الرجال ليهم هيبة في البيت فما ينفعش يترد عليه حتى لو غلطان فالراجل ليه وضع كبير في البيت ودي ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليها لأنها بتعامل ربها في زوجها هي مش مسألة انتصار للرجال ولا انتصار إحنا بنتكلم فيه إنت واقف في صف الرجال علينا ولا إنت واقف في صف النساء على الرجال إيه الكلام إحنا في الأول وفي الآخر مش بنتعامل بالمقاييس بتاعة البصر دي إحنا بنعامل رب فاللي عارفة أن ربنا أمرها بطاعة زوجها وعظم ذلك عرف يعني إيه راجل وعرفة يعني إيه امرأة اللي سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الحديث رواه الحاكم وصعه الألباني حق الزوج على زوجته اللي لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه اللي فهم المعاني العظيمة دي وبتتعامل مع ربنا هي دي اللي هترزق الذل والانكسار وتفوز بالجوائز اللي احنا اتكلمنا عليها في أول الدرس ناس قالت أنا مقتنعة جدا بحديث ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحدى يعني الست تبقى عرفة تجيب الرجل إزاي تعرف إزاي يعمل اللي هي عايزها يعني في طاعة الله من غير ما تكون ندلي ليه ونقول هي دي الأخت الذكية آه لو أخت بتعمل الكلام ده وبتستخدم مهارتها دي علشان زوجها يلتزم بتسعى في رضا ربنا ولا تتعامل من مبدأ المرأة ند الرجل هي دي الأخت الذكية اللي تعرف ازاي تاخد زوجها على الطريق بدل ما تعد تعامله وتتكلم معاه معاملة راجل هو بيتجوز امرأة مش بيتزوج رجل في ناس قالت عن تجربتها بتقول انا جربت اكون ضعيفة ولو مش موافقة على حاجة لقيت انها بتجيب نتيجة يعني لما أنا أبقى منكسرة أكتر بلاقي أن الموضوع بيجيب نتيجة أفضل مليون مرة لما أعمل معاملة الند ده بيجيب نتيجة عكسية دايما فمعروف ان قوة المرأة في ضعفها فلما بتاخد دور الراجل في البيت الموضوع بيقلب عليها أخت تانية قالت أجد في نفسي أني إن شاء الله معظم الوقت أحاول أتعمل بانكسار وأكيد مش كل الوقت حيبقى صدري سليم ساعات الوحدة بتشعر بضيق لكن بتذكر وبستشعر هدف الأسمة اللي هو رضا ربنا وطلب الجنة فده بيخليني أستحمل صح كده تعالي بقى نقول في نقاط إزاي نصحح موضوع التواضع والطاعة للزوج أول حاجة عملي ربنا طالما أهم حاجة عندك إنك تبقي مطيعة لله وطالما هدفك رضا ربنا ثقي إن ربنا لن يخذلك طب لو تظلمت قلنا ربنا هو المنتقم هو حسبك وهو نعم الوكيل النبي صلى الله عليه وسلم قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق حديث في المستدرك وصححه الألباني يعني لو جن عليك هو هيتعاقب وحيعجل لي العقوبة في الدنيا قبل الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت نبقى أول حاجة عام ربنا تاني حاجة احتسبي فضل الانكسار والتواضع اللي احنا قلنا عليه ده وفي نفس الوقت فضل طاعة الزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وصعه الألباني قال للمرأة لما سألها عن حق زوجها عليها وكيف تصنع مع زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أنت له أنت أخبارك إيه معاه جنتك ونارك يا إما سبب دخلك الجنة إما سبب والعياذ بالله وقوعك في النار تالت حاجة جهدي نفسك في تغيير الأمور دي فكلما كنت أكثر انكسارا كلما زادت قوتك اوعي تبقي سودوية اوعي تشيلي اوعي تغلف نفسك يا أختا افتكري إلا من قطى الله بقلب سليم انت هتعضي بقى تقول ده بص عمل فيا ده بص كذا وتكلمي والدتك وتكلمي صاحبتك وتنشر المشاكل وتعملي وتسوي وتكبر الأمور وتبقي مش قادرة وبعد كده تقولي اني عندي حالة فطور وأحوالي الإيمانية ضائعة وإيه أورادي ليه ده كله كان مين كل ده علشان خاطر عبد من عباد الله في الأول وفي الآخر هو إيه علشان خاطر الدنيا كلها تتوقف عليه لا اوعد شيلي انت بتعملي رب وأقولها لك للمرة الألف أنت مش بتعاملي مخلوق أنت بتعاملي الخالق اللي أمرك أنك تطعي هذا بس فلا تكوني سودوية ولا تكوني ممن يتحملون هذه الأمور رابع حاجة بعد المجاهدة الصرفي عنك وسوس الشياطين أنا كل ما تجيلي مشكلة ما بين أخ وأختي ومشاكل بتنتهي بطلاق ومشاكل ربنا بيسر الأمور وبتمشي دايما أبو السلاقي الحتادي دي قبل كده أحد الأخوات قلت لها تعالي انتي على نفسك ومشيها زوجك مش محتاج منك غير نص كلمة أنا عارف زوجك أكثر منك كلمي بس قولي له كلمتين حلوين قالت لا هو شمعنا يعني شمعنا أنا اللي أبتدي وشمعنا اللي هو كذا هو غصب عنه هو اللي يرد أنا مش غلطتش أنا ما عملتش قلت لها ليني الموضوع، ومشي الحكاية، الأمور هتمشي بالطريقة دي، وبعد كده صدقيني حقك هتخديه، ولو مع عرفتيش تخديه انت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى حيجبهولك، ولو احنا عرفناش نجيبه لك ربنا سبحانه وتعالى لن يتركك هكذا، ولا سمعت الكلام، وأعرضت، ولا كأنني عملت حاجة، ولا قلت حاجة، وانتهت المسألة بطلق، وجدت عاية بعد كده، وتقول يا ريتني كنت سمعت بنصيحك، طب ليه؟ موم الأول إصرفي عنك وسوس الشياطين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينة تخلص كل المشاكل بالكلمتين دول لو بقى عندك يقيم بهم تقولي أيها ده نزغ الشيطان والشيطان عايز إني إيه في الآخر عايزنا نطلق فيلبس الشيطان التاج علشان خاطر بقى يفرقون به بين المرء وزوجه فالدنيا تبقى بالنسبة لي متشقلبة وانت عارفة كويس قوي قصص واقعية قد إيه لأخوات طلقوا فكم من جراء الطلاق ده أنه انتكسوا وضاعوا وما كانش انتكاس ظاهري يعني لسه غاية النهضة لسه لبس الحجاب ولسه كذا لكن في انكسار معناوي وانكسرت الأخت وأنا بقول أن ربنا سبحانه وتعالى بيعاملها كده وبيعمل الأخ كده أنه بيكسروا لله يا ما الواحد شاف حاجات ودايما أبص ألاقي المشكلة الكبيرة إيه كبر هو لأ أخذته العذة بالاسم وهي كذلك، ومحدش عايز يلين، ومحدش عايز يخضع، ومحدش عايز يمشي، فخلاص، الاتنين واقفين لبعض كده، أبص أقول لهم هم الاتنين، والله ربنا سبحانه وتعالى حيربيكم لأنه اسمه رب، رب بيربي بي ربي، فحيربيكم أنتو الاتنين إزاي؟ أصل انت لو لقيت ربنا بزرة الكبر دي، بالعذة بالاسم دي، ما ينفعش، هتتحرم عليك الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردلة من كبر يعني لو دخلت قلبك هتبقى مطيبة فأنتي ما ينفعش فيكون من رحمة ربنا بيكي إنه يكسرك بده. زي ما ربنا بيكسر عباد بذنوب الواحد منتفق وحاسب نفسه شيخ الإسلام وإنتي حاسب نفسك إن أنت ما شاء الله عليك لقوة تايلة بالله تدقي نفسك عملتي زنب ما كنتش تتصوري أبدا أن أنت تعمليه أنت فلانة تعملي كده فاصرفي عنك وساوس الشياطين استعيذ بالله ما تعوضيش بقى هتقولي الكلام بتاع الناس اللي حواليك والناس اللي مش عارفين دينهم صح اه انا كده حيركبني انا كده حيخليني جارية بلاش الوساوس دي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وامشي في طريق رب العالمين بعيد عن همزات الشياطين خمس حاجة كوني ذكية اللطف والانكسار طريق العز والانتصار آه. انت بذكائك الاخت اللي بتقول انا اعرف اجيبه ازاي بقصله حلو وكلمة طيبة وكذا هي دي الصح هي دي اللي فهم الموضوع صح سادس حاجة عليك بالدعاء ان ربنا يعينك على حسن معشر زوجك وحسن طاعته لان المسألة جهاد اذا صلت خمسها وصمت شهرها وحصنت فرجها وقطعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئتي سهلة كده حسبها يعني الموضوع بالبساطة دي اكيد في جهاد أكيد هي دي الطاعة العظمى بالنسبة لكل أخت مسلمة إزاي تطيع ربنا سبحانه وتعالى بإطاعتها لزوجها طيب ممكن تعملي إيه عملي النهاردة علشان موضوع الزوج وطاعة الزوج ده ينضبط إحنا خدنا دلوقتي إزاي نوصل لمرحلة إن احنا ننكسر لله سبحانه وتعالى ونعمل موضوع التواضع للزوج ده طب أقول لي كلام عملي أعمل كذا كذا كذا كذا لك حاجات عمليين أول حاجة كوني أغنى الناس يعني إيه؟ كوني أغنى الناس روى الترمذي وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم ورض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أيوة عيش السعادة عيش السعادة بالرضا ما سعرش تقولي بقى زوج الأخت فلانة ما شاء الله والأخ مش عارف إيه أنا كنت استنيت شوية كنت خدت لي طلب علم أحسن من فلان ده ولا كنت خدت لي مش عارف إيه أنا, أنا اللي يلا بقى قدر ربنا قدر الله وما شاء فعل بلاش كوني راضية تعيشي سعيدة أخت قالت في الاستبيان بحس إن أنا منكسرة لما بحس إني راضية بقضاء ربنا خيره وشره تقول أكتر لحظة بشعر فيها بالانكسار لما أي حاجة تيجي فأقول الحمد لله أيوة كده ارضي بما قسمه الله لك ما حدش واخد كل حاجة اعملي المعنى ده خليه قدام عينيك دايما تقولي إيه الحمد لله مهما كانت الأمور الحمد لله أو كلام عمل يهو وعايزك تتلذذي تاني حاجة بإنك بتكسري نفسك لربنا لما تستقبلي زوجك وتقبلي إيده لا لا لا لا, لا. إيه ليه يعني كان هو مين لا, لا لا لا لا ليه بالعكس بلطف وحنو وحب المعاني دي تبقى جميلة جدا ولو انت بتعملي الأعمال دي اللي أعرفه إن لما يكون مين يعني الراجل بينكسر لما يشوف حاجة زي كده بالعكس حيتودد لك أكتر و... إلا بقى إذا كنت أنت منجوزة فرعون فأنا مليش دعوة والله أما ده حاجة تانية إنما الغالب اه طبعا لما يبصي يلاقي كده ده يكسر قلب أي راجل مهما كان شايل منك ما شاء الله عليك دمثة الخلق ومنكسرة حتى وانت فلانة وحتى لو كذا بس بص بتتعامل إزاي هو كده انت بتعاملي رب تاني أقول مش بتعاملي مخلوق لما تبصي تلاقيه غضبان وانت منه ومؤثر في حقك وانت ما تقصريش في حقه برضو قعد الطعام اللي هو بيحبه وبرضو حكته الأساسية موجودة وتعمليه كأنه ما عملش أي حاجة تعالي على نفسك مش عشان حاجة ما تقول له هو كده انت جاي تقول لنا ما بقول له والله من غير حاجة بقول له بس انا لازم من الأول خالص نصحح الأمور تعالي على نفسك لله خلي شعارك وقت الخناءات ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لما عملنا محضرة حتى طردة حق الزوج الأخوات ردهم بعض الردود اللي وصلتني عن طريق أهلي هو الشيخ بيتكلم كلام ممتاز وطبعا دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بس هو كلام جميل جدا جدا جدا بس أنا أسفى ما أقدرش أعمل منه أي حاجة ليه يعني؟ النبي يقول لك كذا يعني أنت لو النبي صلى الله عليه وسلم إحنا ما نحن إلا نقلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي يقول لك يا فلانة بنت فلان يقول لك اعملي كده هتقولي لأ معلش بقى أصل الكلام ده كان ينفع عهد النبي إحنا عنهزر أم الملتزمة يعني أم الممتثلة الأمر الله يعني صعب يا شيخ إنت بتتكلم في إيه إحنا ما تعودناش على المعاني دي ما تربناش على الكلام ده خالص أمال هنتربع عليه إمتى والدرس ده إحنا عاملينه ليه؟ مش عشان أنا وإنت نتربى التربية الإيمانية الحق مش عشان تتربي صح عشان تلقي الله بقلب سليم وعشان هي دي صفات الملتزمة عشان ما يبقاش التزامك التزام أجوف والتزام أي كلام مظهر وخلاص عشان كده أنا بقول كلام عملي هو ارضي بما قسمه الله لك تلذذي بإنك تكسري نفسك لله اوعي تتشفي لنفسك قلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط خلي يقينك بأن ربنا هيجيب لك حقك عايزك تزودي جرعة التودد يا ودود مش النساء, النساء الجنة أول صفة فيهم إيه؟ ودود انت صفتك ودود وربك ودود هي دي الأمة الربانية هي دي الأخت المسلمة هي دي اللي فهمها يعني ايه لها في أسماء ربنا وصفاته لها حظ ونصيب هو ودود يتودد إلى عباده الصالحين حتى يطيعوه وانت غلبان برضو ودود بتتتوددي إلى زوجك اللي ربنا أمرك بإنك تتوددي له عشان هو سبحانه الودود يحبك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود ربنا يحبك لو انت عملتي المعنى ده زودت جرعة التودد لزوجك عايز نصايح مهمة أوي تعمليها عملي عايزين الصوت يوطى تكلمي بهدوء تجاهدي نفسك عايزك تنقي الكلام الحلو حتى لو صاحبنا قفل هالك 88 مفيش مشكلة انت برضه كل شوية بنعمل ربنا فيه ابعدي عن مواطن غضبه ما تنرفزيهوش، ابسطيه تصنعي الانكسار ليه اشعريه بضعفك وبقوامته الاخت الملتزمة اللي تفهم يعني ايه راجل وتشعره انه راجل والاخ الملتزم اللي يفهم يعني ايه ويشعرها يعني ايه دايماً تبادري بمصلحته لما بيغضب عايز المعاني دي تعمليها كده بمنتهى الحب واللين والرفق تبقي امرأة ملتزمة بجد طيب احنا بناخد كم حاجة كده خدنا اول حاجة التواضع للزوج طب الوالدين ايش معنى اخترت دول طب ما قلتش الاصحاب ليه ما قلتش كذا علشان فيهم النص ربنا لم يذكر الزل لأحد من العباد الا للوالدين قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة عروة بن الزبير كان بيفصر الآية دي يقوله يعني ايه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء احباه والدتك بتحب حاجة معينة ونفسها فيها تجريج بها لها وتنفذيها والدك بيحب حاجة عارفة ان هو يرضى عنك لو عملتي كذا او كذا من طاعات ربنا أو من الأمور مباحة يبقى ماشي إنما هو يعجبه أن أنت ما تحضريش درس أو, ما أو يعجبه أن أنت ما تعيش ربنا بالشكل الفلاني لا طاع مخلوق في معصية الخالق، إنما إحنا بنتكلم دولاتي في الأمور المباح وإنتي تستغلي الكلام ده حتى لو بيؤذوك وحتى لو مقفلينها قدامك إنتي تستغلي الأمور اللي هي مباحة وكويسة وتبلغف برهم تواضعا وانكسارا لله كان الحسن البصري يقول أحب أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما ما لم يكن معصية وقال فرقد قرأت في بعض الكتب ما بر ولد حر بصره إلى والديه وأن النظر إليهما عبادة بصك بيقول إيه؟ بيقول الواحد لما يعد بصص عليهم دايما ويرعاهم ويبقوا دايما في عنايته دي عبادة لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي للولد أن يمشي بين يدي والده ولا ينبغي له أن يتكلم إذا شهد يبقى دايما أنت مش مشي قدامه دايما أنت مشي وراه لما يكلم أنت سكت خالص ما تطعهوش في الكلام لغاية ما يخلص كلامه ولا يمشي عن يمينهما ولا عن يسارهما دايما وراهم إلا أن يدعواه إلا لو قال لك تعالي جنبي تعالي أنت رايحة فين خليكي هنا فدائما أبدا يمشي خلفهما كالعبد الذليل مطلوب إنك تقبل أيديهما لا أرجلهما ينفع طب اسمعي روى ابن والنساء واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الألباني حسن صحيح من حديث معاوية ابن جاهمة أن جاهمة هذا والده يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من أم؟ قال نعم قال فلزمها فإن الجنة عند رجلها هو ده المعنى اللي الناس بتردده وده الحديث اللي صحيح حكاية بقى الجنة تحت أقدام الأمهات اللفظ ده من الصحيح إنما اللفظ هو ده اللفظ الصحيح فإن الجنة عند رجلها الجنة عند قدم أمك لازم يبقى مبدأك في التعامل معهم يا منكسرة يا ملتزمة وصاحبهما في الدنيا معروفة نتعامل معهم بمنتهى التوقير والرفق والحنو والأدب كلمة حاضر تبقى على لسانك قبل ما يطلب أصلا دايما الابتسامة على الشفة روى أبو داود وصعاه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوايا يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ضحكيهم أدخلي عليهم السرور ده من أعظم من العبادة لله رب العالمين اخضعي ليهم واللي كل شيء يرضيهم اعملي حاجة على غير رغبتك في سبيل ارضاهم حبيهم وانكسري إليهم وحسسيهم إنهم قدوتك وانك بتتعلمي منهم ومش العكس حتى ولو كان يجانبهم الصواب وانتي عارفة حق مش كذا وعملة كذا بس دايما تشعريهم بوقرهم وانهم قدامك دايما المثال والقدوة شوريهم ليهم في النصيحة واستجيبي لقراءهم احيانا بالذات لما يكلموك عن خبرات في الحياة هو ده التواضع والانكسار اللازم على كل اخت مسلمة طيب كده خدنا في المحور الثاني خدنا دلوقتي إزاي نبقى منكسرين وخدنا مثالين المثال الأولاني الزوج والمثال الثاني خدناه في الوالدين طب إزاي نبقى منكسرين بشكل عام في التعامل مع الناس إزاي نبقى أذلاء لله ونخفض الجناح لك على أربع حاجات سريعا علشان يبقى إحنا كده استوفينا الموضوع من الجهة العملية أول حاجة مش هتنكسري ومش حتذله إلا بالعلم النافع شوفي ربنا يقول ليه إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا من اللي الخشوع والخضوع والخشية هتبقى في قلوبهم الذين أوتوا العلم من قبل اللي اتعلم صح كان ابن رجب يقول في كتاب فضل علم السلف على الخلف أهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا طواضعا لله وخشيا وانكسار ايه العلم النافع اعرفي مين هو ربنا تعرفي مين هو ربنا؟ ربنا المتكبر وانت الذليل المنكسر لله يقول يقول الله في الحديث القدسي والحديث صحيح مسلم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني واحدا منهما قذفته في النار اعرفي مين انت خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين احنا ادخلنا من ايه؟ من مأمهين وبعد كده اللي هو أصله ده يوفي تنطط قدام ربنا ويجادل ويخاصم وليه وازاي وما مستحقش فإذا هو خصيم مبين قال الشعب خطب عبد الملك بن مروان فقال اللهم إن ذنوب عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم فاغفرها لي وقيل لمحمد بن واسع كيف أصبحت قال قريبا أجلي بعيدا أملي سيئا عملي انا ده! مش انا وانت ده؟ قريباً آجالنا بعيدة آمالنا سيئة أعمالنا فما تنسيش انت مين؟ يبقى عشان العلم ده يبع علم نافع محتاجين حاجتين نعرف مين ربنا؟ نتعلم أسماء وصفات ونعرف صفات جلاله فنتعلم احنا الذل والانكسار والخضوع نعرف احنا مين؟ ونبص على زنوبنا وافتكر الزنب فاكرة الزنب؟ فاكرة الزنب دلوقتي؟ اللي خطر ببالك دلوقتي حالا وانا بكلمك دلوقتي افتكرت الزم اللي لما بتفتكريه بتعرف انت مين كان ينفع تعملي الزم بدا بالله عليك كان ينفع تعملي الزم بدا ولما هتقفي قدامه وحيقررك عليه هتودي وشك منه فين عرفت انت مين يبقى اول حاجة عشان تنكسري لله تعلمي العلم النافع فاعرفي من ربك واعرفي من انت تاني حاجة اوعي تنسي عاقبة المتكبرين ربنا قال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين كفاية أن هم حيتحرموا من نظر ربنا لهم من جر ثوبه خيالاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين يقول هذا من جر ثوبه خيالاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني يقول يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الظر زي النمل يطأهم الناس الناس تعد عليهم واتدسهم يغشاهم الذل من كل مكان فذل لله الآن قبل أن تذل هناك كفاية أنهم هيتحرموا من الجنة زي ما قلنا لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر رقم واحد اعرفي من ربك اعرفي من أنت اتنين اوعي تنسي عاقبة المتكبرين تلاتة اتعلم الذل والانكسار في العبادة يعني عايزك تتعلم الخشوع في الصلاة في مصنفات وفي شرايط بتتكلم على المعنى ده جميلة جدا في رسالة صغيرة للشيخ المنجد جميلة في الخشوع في الصلاة في عدة مصنفات موجودة في المعنى ده ابن القيم له في كتاب الصلاة وحكم تاركها له مبحث جميل في المعنى ده هتلاقي اتعلمي ازاي تخشعي في الصلاة تاني حاجة اتعلمي ازاي تنكسري وانت بتتصدقي طب ازاي دي اه اصلك بخيله طب ما انا بتصدق اهو بص انت طلعت كم طلعتي كم كم في المية لما طلعتي واحد في المية خمسة عشرة شفتي بقى فلما تشوفي بتعاملي ربنا ازاي تنكسري عايزك تنكسري وانت صايمة وانت حاسة بالجوع وحاسة بنقصانك وحاسة بالغلبان اللي مجبر على الصيام فالحالة دي تنكسري لله وتستشعر النعمة يبقى ثالث حاجة في الطاعة اتعلم الذل والانكسار رابح حاجة اتعلم التواضع للناس ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم واخفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين دايما تبقي كده في تعاملاتك مع أختك أذل على المؤمنين أعز على الكافرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في صحيح مسلم إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود بإسناد جيد يقول ابغون الضعفاء هتولي الغلابة خلوني وسط الغلاب ابغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم طيب إزاي أعملها عملي؟ أتعلم التواضع عملي عموما سئل يوسف ابن أصباط الزاهد ما غاية التواضع قال ألا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك اللي احنا علمناه لك في دروس سلامة الصدر أيوة دايما تحس أن اللي قدامك أحسن منك وانه لي الفضل عليك وانك ملكيش منه عليه بل بالعكس هو اللي ليه منه عليك دايما بص المسألة من ناحية دي هنا تبقى متواضعة فهمتي خامس حاجة علشان ترزق الذل والانكسار والتواضع عليك بالدعاء ابن الجوزي بيقول كلام اسمعي كده بيقول فإذا جلست على بساط الذل وقلت يا عزيز من للذليل سواك وإذا جلست على بساط العجز فقلت يا قادر من للعاجز سواك وإذا جلست على بساط الضعف فقلت يا قوي من للضعيفة سواك وإذا جلست على بساط الفقر والفاقة وقلت يا غني من للفقيرة سواك وجد الإجابة كأنها طوع يدك فتصيرين عزيز بالله قادر بالله قوي بالله غني بالله وهكذا إليه يا عزيز ادعي باسم العزيز يا رب اكبر كسره يا قادر يا رب من للعاجزة مثلي سواك فيا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا قوي يا رب قوني وأعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك ما تنسيش اللهم أعحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين أخيرا قال ابن الجوزي لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طرت والله لو وقفت على الباب وخبطت كتير قوي وبقالك كتير في السكة دي ومش حاسة اوعي تسأمي اوعي تحت اي ظرف من الظروف تيقاسي ولا تقطع الاعتذار ولو ردت وبرضه تقف يتقولي له يا رب انا بعتذر ليك انا غلطانة يا رب يا رب, يا رب. انا ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي يا رب افتح لي بابك يقول فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين عفا لما تبقى واحد كده بيشحط من الناس فاتفتح الباب راح داخل كده في وسط الناس أهو يعني حاطت كتفه في كتفهم وزانق نفسه معاهم هو كده فادخل دخول المتطفلين ومد إليه يدك وقل مسكين